إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما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 لبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسولا قل لي أنفعكم الفرار وإن فررت من الموت والقتل وإذا لا تمتون إلا قليلا قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أن أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموعقين منكم والقائلين لإخوانهم هل إلينا ولا يأتون بأس إلا قليلا أشحة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم يُغْشَى يغشى عليه من الموت فإذا الْخَوْفُ الخوف سلقوكم بعلسنة حداد عَلَى على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما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 وَمَن يَقْنُتْ مِنَّا تُرِضْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ فإن فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالحا نؤتها أجرها أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريما.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 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ الرجس الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ما وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كان لطيفا خبيرا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 اللَّهُمَّ اِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم من اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خان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 رَحْمَنكْ لَكَ ادْنَا ان تَقَرَّ اعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَننَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يَحِلُّ لك النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلا أَن تَتَبَدَّلُوا بِهِنَّ مِن أَزْوَاجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ الله على كل شيء رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لطعام من غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعامتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فاستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سئمتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا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 سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لَعَلَّ الساعة تكون قريبا إن الله لَعَنَ الكافرين وأعد لهم سَعِيرًا خالدين فيها أَبَدًا لا يجدون وَلِيًّا ولا نصيرا يوم تقلب في النار يقولون يا ليتنا الله وأطفعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطفعنا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 وحملها الإنسان، إنه كان ولما جهولاً ليعلّم الله المنافقين والمنافقات والمشكين والمشككات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفور رحيم.